h a l l e n u j a h و ج و ع ه النابلسي ج للعلوم الاسلاميه え<音楽><音楽> اله <تصفيق> はい。<Okay. S 2> okay. إنه ل س ا لو ت ع س م ن إنه عظيم كريم لقرآن ك في ت ا ب مكنون ل الله ينسه إ ا ا م ط ر تنزيل ا ل ع ا ل م ي ن أ ى